فهذا يكون شرط لغوي إذا نظرنا إلى تعريف الشرط اللغوي وجدنا أن نصه هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته إذا نظرنا إلى هذا التعريف وجدنا أنه ينطبق على تعريف السبب فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فإذا صار الشرط اللغوي سببا صار الشرط اللغوي سببا أما الشرط الشرعي فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وهكذا بالنظر للشرط العقلي والشرط العادي يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فشخص مثلا يريد أن يصلي على غير طهارة الشرط معدوم لكن إذا تطهر هل نلزمه بالصلاة نقول له إذا توضعت فلا بد أن تصلي لا, لا نقول له هذا وهكذا بالنظر لباقي الشروط العقلي والعادي يعني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فتبين لنا أن الشرط اللغوي ينطبق عليه تعريف السبب فهو سبب فإذا لا بد من مراعاته في جانب الوجود ومراعاته في جانب العدم والشروط الأخرى هذه كما ذكرت لكم يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم الفرق الرابع بين قاعدتين إن ولو الشرطيتين الفرق الرابع بين قاعدتين إن ولو الشرطيتين من الأدوات اللغوية ولو كذلك لكن عندما ننظر إلى كلمة إن نجد أنها تدخل على مستقبل تدخل على مستقبل يعني إن جئتني أكرمتك فإن جئتني هذا في الماضي ولا في المستقبل في المستقبل فإن هذه تدخل على المستقبل إن جئتني إن جاءني فلان ومثل هل عندهم شجاعة في الطلاق فيه ناس ما شاء الله عندهم شجاعة في الطلاق يقول إن لزوجته إن دخلت الدارة فأنت طالق يعني إن دخلت الدارة فأنت طالق فهذا الآن هو ينشئ دخول وإلا أنه يخبر عن دخول نعم هو كذا فإذا هذه كلمة إن هذه تدخل على المستقبل كلمة لو هذه عكسها لو جئتني أك لأكرمتك لا فلو جئتني في المستقبل ولا يخبره عن أمر مضى لو جئتني مثلا بالأمس لأكرمتك لا فحينئذ كلمة إن هذه تدخل على المستقبل وكلمة لو هذه بالنظر لماذا؟ بالنظر للماضي. <تصفيق> مساء الانتظار، انتظر عنها. الفرق الخامس وهو الأخير في هذا الدرس لأن كل ليلة في مثل الليلة هذه خمسة فروق فقط الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب الشرط يذكر في علم الأصول يذكر في المخصصات مخصصات العموم يعني يذكر كمخصص من مخصصات العموم ويذكر أيضا في باب مفهوم المخالفة في باب مفهوم المخالفة فيذكر باعتبار المخصص ويُعتبر ويذكر باعتباره لكن الغرض هنا هو بالنظر إلى يعني إلى إلى دلالته وعلاقته بالعام وعلاقة الاستثناء بالعام لأن الاستثناء أيضا يأتي يأتي في المخصصات ويأتي في مفهوم المخالفة مفهوم الاستثناء موجود في مفهوم المخالفة والاستثناء موجود لكن أحب نبه على ناحية مهمة جدا وهي أن التخصيص بالشرط والتخصيص بالاستثناء هل التخصيص بكل واحد منهما يخرج ما دل عليه من العموم السابق أو أنه يمنع دخوله يعني يدل على أنه لم يدخل فهل مدلوله إخراج بعد الدخول أم أن مدلوله منع للدخول أيهما؟ هه هو كذا هو من للدخول وهذا بخلاف التخصيص بخلاف النسخ فهذا من الفروق بين النسخ وبين التخصيص فالناسخ يخرج ما كان داخلا لأن المتكلم بالمنسوخ المتكلم بالدليل الذي ورد عليه النسخ أراد ما تناوله النسخ وما لم يتناوله أما بالنظر لما دخل على التخصيص بالشرط والتخصيص بالاستثناء فالمتكلم بالعام لم يرد من دلالته إلا الأفراد التي ها ها الأفراد التي لم يرد إلا الأفراد التي آه لم, آه لم يدل عليها الاستثناء ما نقول لم يخرجها لم يدل ما نقول أخرجها الاستثناء نقول دل عليها الاستثناء أو الشرط فإذا هذا منع للدخول والنسخ إخراج بعد ماذا إخراج بعد الدخول هو هنا يريد أن يفرق بين الشرط وبين الاستثناء من ناحية علاقتهما بالعام ناحية علاقتهما بالعام فهل العلاقة يعني متساوية أم أن العلاقة مختلفة هو يقول هنا إن بالنظر إلى الاستثناء يجوز أن تقول عندي لك عشرة إلا عشرة عندي لك عشرة إلا عشرة فإذن هل استثنيت الكل وإلا استثنيت البعض استثنيت آه الكل ولا البعض، فالاستذنا جائز أن يكون للكل وأن يكون للبعض، وهذا بخلاف الشرط، وهذا بخلاف الشرط، وفيه فروق أخرى، لكن أجل استكمال الكلام عليه يكون هو مبدأ الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم وإذا كان في شيء من الأسئلة. يقدمها لأخوينه شوفوا. قال طالب علم من إيه ترك هذا؟ هذا الملاذiffin أكين. أحدنا مدرس أي الحياة لاحقني حقني عقب ودرس يقول وش رأيك ببن حزين ببن ببن عثيمين وش رأيك ببن باز وش رأيك بكذا وإيش رأيك بكذا و... يعني ما يعني ناس ماتوا وقدموا على ربهم يعني سبحان الله فيه ناس عندهم شذوذ في شذوذ عقلي وفي شذوذ فكري وفي شذوذ ديني ما أدري يعني سبحان الله واحد عمره 12 سنة ما ما سكني في الحرم يقول وش رأيك بالشيخ عبد الله بن جبرين عمره 12 سنة قلت أنت تدرس قال قالي ماذا لي بخامس ابتدائي يعني مرسله واحد من هالناس اللي من يعني عندنا بؤرة فساد في الحرم يعني ناس أفكارهم مريضة والإنسان إذا أراد يسأل يسأل أم مسألة وقعت له ولا مسألة علمية أشكلت عليه وقعت في طهارته في صلاته في زكاة في صيامه أو مسألة علمية أشكلت عليه في قراءته لكن تقول وش رأيك بفلان وش رأيك بفلان وش رأيك بفلان هذا وش علاقته بالله إلا أن فيه بؤرة فساد هنا هي اللي تطلق هالأفراد يسألون بعض الأشخاص عن بعض الأشخاص هذا يسأل يقول عن باب سجود السهو يبين يرجع الباب سجود السهو في الفقه إن شاء الله وهذا يسأل يقول هل مثلا آخذ عمره لأمي أو لأبي جزاك الله خير هذا يقول هل الحجاب على المرأة يعني تغطية الوجه واجب؟ نعم هو واجب لكنها إذا كانت تصلي أو كانت محرمة وليس عندها أجانب فالواجب عليها كشف وجهها ما أدري اللي المسلطن الناس علىها المرأة من نهاية كشف الوجه وهذا يسأل عن حكم تقبيل الحجر الأسود إذا استطعت جزاك الله خير هذا يسأل عن الأناشيد الإسلامية والله يا أخي ما سمعتها وهذا يسأل عن البنوك يعني وتعامل البنوك إذا أردت أنك تتعامل معاملة معينة مع البنك تعامل ذا يسأل عنها قبل أما تعامل البنوك على وجه العموم فهو يحتاج إلى الإنسان يكون عنده وقفة عنده من ناهي التمييز التعامل المشروع والممنوع لأن كثيرا منهم ما يفرق بين المشروع والمنوع وهذا يقول يسأل يعني إنسان يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ويقوم ويصلي ركعتين يعني يقل صل نافلة كالفريضة والله يا أخي أنا ما أعلم دليل لهذا الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان ما كان يعني هذه الصفة لا أعلم أنها ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف الخط هذا وهذا يقول هل يحكم على من مات على كفره يا أخي الذي يحكم هو الله أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ثلف وإن يعودوا فقد مر السنة الأولين فإذا مات الإنسان حقيقة على الكفر ما في شك إن مآله إلى النار والإنسان يسأل ربه الثبات قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك بعض الناس يتساهل بأمر السنة إذلي أنه يشاب فاعله ولا يعاقب تاركه بتعريفها اللغوية أطلب من فضيلتكم وش التوذي السنة معروف يعني السنة عند الفقهاء ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لكن من مزايا السنة مثل, مثل التطوع في الصلاة هذا يجبر به نقص الفريضة يوم القيامة ولهذا إذا نظر الله في صلاة العبد في الفريضة يوم القيامة ووجد فيها نقص قال هل لعبدي من تطوع؟ فإذا وجد له تطوع جبر به نقص الفريضة وهكذا صيام التطوع يجبر فرض التطوع وهكذا الصدقات التطوع تجبر فرض الزكاة إذا حصل فيها نقص وهكذا تطوع العمرة يجبر فرضها وتطوع الحج يجبر فرضه وهذا من فضل الله الكتابة ما... ما... ضعيفة مرة ما... فإنني أعاني كثيرا من الوساوس وخاصة عندما تأتيني غازات أحبسها يا أخي تجنب شرب المواد التي تنشئ عندك الغازات تجنبها إذا قرب وقت الصلاة هذا الناس ما شاء الله يشرب له ثلاث قوارير يبسي ويجي يصلي يعني ما يفكر وهذا يقول ما حكم رجل سلم عليه خصمه فسبه وكيف يتوب من هذا الجرم جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لقرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل فأنت إذا كان بينك وبين شخص سوء تفاهم أنت لا يأتي منك نقص أبدا سلم عليه واستقبله كما تستقبل غيره إن قابل ذلك بمثله وإلا فإنه يكون آثم وهذا يسأل عن الطلاق يقول إذا طلق واحدة أو اثنتين أدري وإيش هذا البيت ما أدري والله وإيش هذا المرأة إذا طلق الطلاق رجعي لها أن تبقى في بيت زوجها أما إذا طلق الطلاق بائنا فإنها تذهب إلى أهلها. وهذا يقول كيف يثبت التحريم بالرضع يا أخي عدد الرضعات خمس والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدية ويمتص منه لبن ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ويكون في الحولين النية الصال ما صحة هذه القاعدة النية الصالحة لا تصلح الفعل الفاسد يا أخي هذه ما هي بنية صالحة هذه نية فاسدة إنما الأعمال بالنيات يبعد المسجد عن منزلي ثلاث دقائق بالسيارة وقام أحد الجيران بعمل بعمل مصلا في بجروم منزله فهل الأفضل الواجب أن تصلي في المسجد مع جماعة المسلمين الله فاضي هذا يسألنا عن لعب يقول هو يجوز اللعب ولا لا وهذا يقول هل يجوز القيام بعمرة عن شخص مثلا الأم والأبد لكن إذا كان حيا يستأذنه وهذا يقول ما معنى قول بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا من تأخذون دينكم ممن تأخذون دينكم هذا كلام صحيح لأن الله تعالى قال في آخر سورة براءة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فيتعلمون العلم الذي يكفي ثم بعد ذلك يأتون وينشرونه فيكون فيه علم من جهة ويكون فيه تقى من جهة أخرى. وإلا في بعض الناس يتعلم ولكن يكون علمه في جهة وتطبيقه للعلم في جهة من أخرى كما قال صلى الله عليه وسلم كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه ويقول ما هي الأسباب الجالبة لحلاوة الإيمان وحسن الخاتمة؟ المداومة على فعل أوامر الله وأوامر رسوله وترك نواهي الله ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم كثير من الطلاب اللي هذا يسألون عن القنوت وهذا يقول في أشخاص يكثرون من الغيبة والنميمة لا شك أن كلا منهما محرم فالغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره وبالنضل للنميمة هي القال بين الناس يعني تسمع مني كلام ما هو بزين في شخص ثم تأخذ هذا الكلام وتروع تذهب لذلك الشخص وتقول هل تدري ماذا قال فيك فلان؟ قال والله ما أدري. قال يقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قد هذا الشخص الذي نقل إليه الكلام قد يسكت وقد يتكلم بكلام طيب وقد يتكلم بكلام على ذلك الشخص الذي نقل منه الكلام ثم هذا ياخذ الكلام اللي هو بزين اللي قاله الشخص الثاني وينقله للأول فبهذه الطريقة يزرع العداوة بين هذين الشخصين هذه هي النميمة وفي شخص تكلم في شخص وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولما مر بجيفة حمار قال أين فلان فجاء فقال أنا قال كل من هذه فإن كلامك فإن أكلك من هذه الجيفة أهوا من كلامك في فلان فأعراض الناس محرمة لا يجوز للإنسان أن يعني أن يسلك هذا المسلك هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الشخص إذا عود نفسه على هالمنهج صار عاده له ما ينبسط إلا إذا منه تكلم في أعراض الناس ولا ينبسط إلا إذا زرع العداوة والبغضاء بين الناس باقي نواجد كم ساعة أنا حدي عشر لكن هاي. هل تجوز الصلاة خلف عباد القبور عباد القبور يبين لا يصلون أول شيء أنهم لا يتقدمون لكن يبين لهم أن هذا شرك فإن انتهوا فالحمد لله وإن لم ينتهوا فهم مشركون شرك أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته